حي على الصلاة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 سو تراصوا تقارضوا الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه وأهله, فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لايه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 اللهم من حمدا الله اكبر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 ونزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين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 افبعذابنا يستعجلون افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون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 الله هو الله الله Altyazı سمع الله لمن حمده الله سمع الله لمن حمدا Allah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 إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم, لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله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 قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان منا علما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 وأن أعمن صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين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 الله اكبر قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديه فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بمال فَمَا آتَا لِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فَلَنَأَتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا فَلَنَأَتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلْتَهُمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ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 وصدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إِنَّهَا كانت من قوم كافرين قين نهد خل الصرح فلما رأت حسبته نجة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 يا الله لمن حمدا. No.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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله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 من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم, وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله اله مع الله بل هم قوم يعدلون انن جعل الارض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإلههم مع الله بل أَكْثَرُهُمْ لا يعلمون أمن يجيب المضطر إِذَا دعاء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 وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ أَإِنَّهُ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بل هم في شك منها بل هم منها عمود وقال الذين كفروا ا اذا كنا ترابا أئنا لمخرجون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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هو mm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 يا تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُون حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي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 ففزع من في السماوات ومن في الارض الا, إلا من شاء الله وكل اتوداخرين وكل اتوداخرين وترى الجبال تحسبها جامدا وترى الجمان تحسبها جامدا وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله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 ومن جاء, ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار ارِنَ هل تجزون الا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وامرته ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين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 بالمبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق نقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم, يذبح أبناءهم ويستحيي ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين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 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فأنقيه في اليم ولا تخافي ولا, تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك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 لا تقتلوه عسى ان فعلا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به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 فقالت هل ادلكم على أهل بيتي يكفرون له لكم وهم له ناصحون إلى أمه كي تقر عينها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق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 فاستقاه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلُّ مبين قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رَبِّ بِمَا أنعمت علي فلن أَكُونَ ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب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 فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين اللهم Oh. Mm -hmm.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تدودان قال ما دونه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 قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله انس من جالب الطور نارا قال لأهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر لعلني اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم, لعلكم تصطلون فلما اتاها نودي فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُظْلَمَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَارَكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّكَ جَانُ وَلَا مُدْبِرَ وَلَا مُدْبِرُ وَلَمْ يُعَقِبَ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارول هو أفصح مني لسالا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما, ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا أنتما ومن يتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا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 إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فأوقدني يا هامان على الطين فاجعلني صرحا, فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون واستكبر وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أيمتين يدعون إلى يدعون إلى النار ويوم الْقِيَامَةِ لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم الْقِيَامَةِ هم من المقبوحين ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما الأولى أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ No. Ooh.